نريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب وان سري قوات سري طسف قف قف اي بيغوم جزا عم بما كان سبن كلام منو والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله غايت ம் அம்லம் அல மூல்குஷியல் اللَّهُ وَلَا كُن لَّلشَّيْءِ قَدِ يَا أَنْ يُغْرَ وَصُولُ لَا يَحْزُنُ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ بِالْكُفْ رَبِّنَا الَّذِي نَخَالُ آمَنَّا بِ